زيارتكم في هذا المسجد المبارك ز ي ا ر ة إ خ و ا ن لنا فضلاء ز ي ا ر ة إ خ و ا ن لنا نحبهم في الله سبحانه و تعالى و قد قال النبي صلى الله عليه و آ ل ه و سلم قال الله تعالى وجبت محبتي للمتحابين فيها و المتبادلين فيها و المتزاورين في ا و المتجالسين في ا رواه ا ل إ م ا م مالك ا ل م و ض ع من حديث م ع ا ل بن جبل رضي الله تعالى عنه اخواني في الله موضوعي معكم إ ن شاء الله تعالى في هذه ا ل ل ي ل ة التي ن س أ ل الله سبحانه و تعالى خيرها و نعوذ به من شرها حول حديث عظيم من احاديث الرسول صلى الله عليه واله وسلم هو في الصحيح المشند شيخنا الامام الوادعي رحمه الله عليه أ و ر د ه في مشند ابي ذر فقال رحمه الله عليه قال الامام احمد رحمه الله حدثنا عفان قال حدثنا سلام ابو المنذر عن محمد بن واسع عن عبد الله ابن الصامت عن أ ب ي ذر رضي الله تعالى عنه قال أ و ص ا ن ي خليلي صلى الله عليه وعلى آ ل ه وسلم بسبع أ و ص ا ن ي خليلي صلى الله عليه وعلى آ ل ه وسلم بسبع أ م ر ن ي بحب المساكين و ا ل د ن و منهم و أ م ر ن ي أ ن أ ن ظ ر إ ل ى من هو دوني ولا أ ن ظ ر إ ل ى من هو فوقي و أ م ر ن ي أ ن أ ص ل الرحم و إ ن أ د ب ر ت و أ م ر ن ي أ ن لا أ س أ ل أ ح د ا شيئا و أ م ر ن ي أ ن أ ق و ل بالحق ولو كان مرا و أ م ر ن ي أ ن لا أ خ ا ف في الله ل و م ت لائم و أ م ر ن ي أ ن أ ك ث ر من قول لا حول ولا ق و ة إ ل ا بالله ف إ ن ه ن من كنز تحت العرش قال شيخنا الوادع ر ح م ة الله عليه هذا حديث حسن هذا الحديث عظيم حديث عظيم والله ينبغي لنا أ ن نجعله نصب اعيننا و و أ ن نعمل به و أ ن نطبقه هذه وصايا ثمينه وصايا منا من رسولك محمد صلى الله عليه و آ ل ه و سلم الذي لا ينطق عن الهوى إ ن هو الا وحي يوحى وصايا من ا ل ر ح م ة ا ل م ه د ا ة و ما أ ر س ل ن ا ك إ ل ا ر ح م ة للعالمين وصايا عظيمه ينبغي لنا أ ن نجعل لها قدرا عظيما في قلوبنا كم يعظم ا ل إ ن س ا ن و ص ي ة من أ ب ي ه لو مات أ ب و ه اوصاه بشيء يراها و ص ي ة ع ظ ي م ة لا بد أ ن ينفذها أ و ص ت ه أ م ه بشيء ثم ماتت يراها و ص ي ة ع ظ ي م ة لا بد له أ ن ينفذها هذا محمد صلى الله عليه و آ ل ه و سلم الذي يجب علينا أ ن نحب أ ك ث ر من أ ن ف س ن ا و زوجاتنا و ابنائنا و جميع من في ا ل أ ر ض لا يؤمن أ ح د ك م حتى أ ك و ن أ ح ب إ ل ي ه من ولده و والده و الناس أ ج م ع ي ن متفق عليه عن أن أ ن س رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه و آ ل ه و سلم هذه الوصايا ا ل ع ظ ي م ة ل أ ب ي ذر وهي وصايا لنا جميعا و لكن أ ب ا ذر وصي بذلك ثم أ ب و ذر نقلها إ ل ي ن ا من أ ج ل أ ن ن ع م ل بها و نطبقها أ و ص ا ن ي خليلي صلى الله عليه و على آ ل ه و سلم و ا ل خ ل ة هي أ ع ل ى درجات ا ل م ح ب ة فهو يرى رسول الله صلى الله عليه و ع ل آله ى و سلم خ ل ي ل ه بمعنى أ ن ه قد بلغ حبه في قلبه مبلغا عظيما في أ ع ل ى درجات ا ل م ح ب ة بعد الله سبحانه وتعالى أ و ص ا ن ي خليلي صلى الله عليه وعلى آ ل ه وسلم ب س ب ع أ م ر ن ي بحب المساكين والدنو منهم المساكين المساكين الذين جعلهم الله عز وجل أ ه ل ا ل ج ن ة في الصحيحين عن عمران بن حصير رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه و آ ل ه و سلم قال قمت على باب ا ل ج ن ة فرايت أ أكثر أ ي ت ه ه ل ا ا ل م س ك ن ق م على ب اكثر ب الجنة فرأيت أ أ ه ل ه ا المساكين و أ ص ح ا ب الجد أ ي أ ص ح ا ب ا ل ح ب و الغنى محبوسون محبوسون يعني يحاسبون يحاسبون على المال يحاسبون على المال لا تزول قدم ع ف د يوم ا ل ق ي ا م ة حتى ي س أ ل عن أ ر ب ع ه ومنها عن ماله من أ ي ن اكتسبه وفيما أ ن ف ق ه روى ا ل إ م ا م أ ح م د بن حديث محمود بن ابي رضي الله عنه أ ن رسول الله صلى الله عليه و آ ل ه و سلم قال إ ث ن ت ا ن يكرههما ابن آ د م فهما خير له يكره الموت والموت خير له من ا ل ف ت ن ة ويكره ق ل ة المال و ق ل ة المال أ ق ل للحساب إ ذ ا قل مالك قل حسابك و إ ذ ا كثر مالك كثر حسابك ولهذا ت ب ت عن رسول الله صلى الله عليه و آ ل ه وسلم انه قال يدخل الفقراء ا ل ج ن ة قبل ا ل أ غ ن ي ا ء ب خ م س م ا ئ ة عام ب خ م م س الفقراء يدخلون ا ل ج ن ة قبل ا ل أ غ ن ي ا ء ا ل أ غ ن ي ا ء يحاسبون والفقراء قد نزلوا منازلهم و أ خ ذ و ا ما أ ع ط ا ه م الله من ا ل ن ع ي م في ا ل ج ن ة و ا ل أ غ ن ي ا ء خ م س م ا ئ ة عام يحاسبون ثم بعد ذلك يدخلون ا ل ج ن ة ثم بعد ذلك يدخلون ذلك ان ل ج ة إن كانوا من أ ه ل ه ا لكن ما يدخلونها إ ل ا بعدما يدخلها ا ل ب ق ر ا ء ب خ م س م ا ئ ة عام الفقير لا تحتقر الفقير إ ي ا ك إ ي ا ك ن ح ت ق ا ر المساكين المساكين غالبا غالبا هم المتمسكون بالدين انظر إ ل ى أ ت ب ا ع الرسل يقول هرقل ي أ ب ي سفيان من أ ت ب ا ع ه ضعفاء الناس أ م أ ش ر ا ف ه م قال بل ضعفاءهم ف ي الصحيحين من حديث حارث بن وهم رضي الله عنه أ ن رسول الله صلى الله عليه و آ ل ه و سلم قال أ ل ا أ خ ب ر ك م ب أ ه ل ا ل ج ن ة كل ضعيف م ت ب ع ف او أ ق س م على الله لا بره أ ل ا أ خ ب ر ك م ب أ ه ل النار كل عتل جواب مستكبر لكن اليوم ميزان كثير من الناس انقلب فتجده معظما لصاحب المال و لصاحب الجاهل فلصاحب المنصب وتجده يحتقر المسكين ويراه لا شيء و إ ن كان مستقيما أ ح س ن من صاحب المال ف ا ل ع ب ر ة عنده والميزان عنده بالدنيا كما قال بعضهم ر أ ي ت الناس قد مالوا إ ل ى من عنده مال ومن لا عنده مال فعنه الناس قد مالوا ر أ ي ت الناس قد ذهبوا إ ل ى من عنده ذهب و ا ومن لا عنده ذهب فعنه الناس قد ذهبوا ر أ ي ت الناس منفضه الى من عنده فضه ومن لا عنده فضه فعنه الناس منفضه هذا حال كثير من الناس انهم يعظمون اهل الدنيا والكرامه عندهم بالدنيا ليست بتقوى الله ليست ب ا ل ا س ت ق ا م الله يقول ان اكرمكم عند الله اتقاكم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم آ ل ه و سئل من أ ك ر م الناس قال أ ت ق ا ه م الرسول صلى الله عليه وآله وسلم آ ل ه و قال أ ل ا لا فضل لعربي على أ ع د ل ولا لعجل أ على عربي ولا ل أ ح م ر على أ س و د ولا ل أ س و د على أ ح م ر إ ل ا بالتقوى الا بالتقوى الكرامه عند الله الكرامه عند الله بالتقوى النظريه هذه خ ا ط ئ ة أ ن تزن الناس بالدنيا هذا ميزان جاهلي قديما وحديثا انظر إ ل ى الذين قص الله عز وجل لنا قصتهم في س و ر ة الفقر الله سبحانه وتعالى يقول وقال لهم نبيهم إ ن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أ ن ا يكون له الملك علينا ونحن أ ح ق بالملك منه و ل ن يؤت سعه من المال قال إ ن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطه في العلم والجسر والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم انظر هذا ميزان قديم ميزان جاهلي الله يقول لهم وقال النبي يقول لهم إ ِ ن َّ الله ََّ قد َْ ب َ ع َ لكم َُْ الله الله ب َ ع َ لكم َُْ ط َ ا ل ُ و ا ثم لي الله ق ا التعظيم لله الله ما بعث لهم هذا ملك إ ل ا وهو معظم عنده والله عز وجل يعلم أ ن ه يستحق هذا إ ن الله قد بعث لكم ط ا ل و ت ملكا قالوا ان لا يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه ولم يؤت سعه من المال انظر انظر الى هذا الجواب مع أ ن ه يقول لهم إ ن الله قد ب ع د لكم قالوله ملكا فيكون هذا هو الجواب هذا ميزان أ ه ل الدنيا محذروه هذا ميزان أ ه ل الدنيا محذروه ز ل و ا الناس بتقوى الله ز ل و ا الناس بالتمسك بالكتاب و ا ل س ن ة ز ل و ا الناس ب ا ل ا س ت ق ا م ة من كان مستقيما فهو المحبوب في الله من كان مستقيما على الكتاب و ا ل س ن ة فهو الذي ي ه ا ل ى لله ومن كان غير مستقيم على الكتاب و ا ل س ن ة فهو الذي يعاذ بالله ويبغض لله ولو كان من أ د ر الناس ولو كان من أ غ ن ى الناس ولو كان من أ ع ظ م الناس سلطانا وجاها ولو كان من أ ق ر ب الناس إ ل ي ه الميزان ليكن عندنا هو ا ل ا س ت ق ا م ة على كتاب الله و س ن ة رسول الله صلى انظروا ل ل عليه وآله وسلم ه ا إ ل ى أ ه ل الدنيا عند أ ن راوا قارون ماذا قالوا يا ليت لنا مثل ما أ و ت ي قارون إ ن ه لدو حظ عظيم ن ظ ر ي ة أ ه ل الدنيا يروا انه على حظ عظيم وعلى يعني شيء عظيم أ ن ه يمتلك هذه ا ل أ م و ا ل ا ل ك ث ي ر ة التي ا ل م ب ا د ي ع ت ن و ه ب ا ل ع ص ب ة و ل ل ق و ة أ و ل ي ل قوه انه لذو حظ عظيم ماذا قال أ ه ل العلم الذين يزيدون الناس ب ا ل ا س ت ق ا م ة والصلاح والتمسك بالدين وقال َََ الذين َِّ اوتوا العلم َِْْ ويلكم ََُْ ثواب الله خير لمن آ م ن وعمل صالحا ولا يلقى إ ل ا الصابرون فخشبنا به وبداره الارض فما كان له من فئه ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين و أ ص ب ح الذين تمنوا مكانه ب ا ل أ م س يقولون ويك أ ن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أ ن من الله علينا لخسب بنا وكانه َََُ لا َ يفلح ُُِْ الكافرون ََُِْ الذين ََِّ و َ ز َ ن ُ و ا ب ِ الدنيا َُّْ ندموا َُ والذين َََِّ و َ ز َ ن ُ و ا ب ِ الدين ِّ تمنوا ََ اولئك ََ ن يكونوا َُُ مثلهم َُِْْ وربحوا ََ وفاجوا, وفاجوا. ََ نعم ََْ عباد الله ولهذا يقول الحسن ان الفتنه اذا اقبلت عرفها كل عالم واذا اصبرت عرفها كل جاهل هكذا يقول الحسن البصري ر ح م ة الله عليه ويستدل بهذه ا ل ق ص ة زين الناس ب ا ل ا س ت ق ا م ة على الكتاب و ا ل س ن ة عباد الله الرسول صلى الله عليه و آ ل ه و سلم يقول لابي ذر يقول أ ب و ذر أ م ر ن ي بحب المساكين والدنو منهم القرب د ن منهم و ا ل منهم لا تبتعد عن المساكين الله سبحانه وتعالى يقول لنبي محمد صلى الله عليه و آ ل ه وسلم حاثا لهم على ملازمتهم وعلى الصبر معهم المساكين المستقيمين قال الله عز وجل واصبر نفسك واصبر َِْْ نفسك َََْ مع ََ الذين ََِّ يدعون ََُْ ربهم ََُّْ ب ِ ا ل ْ غ َ د َ ا ِ والعشي ََِْ يريدون َُُِ وجاه َ ولا ََ تعد َُْ عيناك ََْ عنهم َُْْ تريد ُُِ ز ِ ي ن َ ة َ ا ل ْ ح َ ي َ ا ة ِ الدنيا ُّْ انظر لا تعد عيناك عنهم تريد زينه الحياه الدنيا لا تعد عيناك عنهم أ ي لا تتجاوز عيناك هؤلاء المستقيمين هؤلاء الصالحين إ ل ى ز ي ن ة ا ل د ن يقول ا ف ت لك ان ي ا و إ ل ى ن ه ل ل ا د ن ي ا نعم ع ب امر د الله أ ن يحب المساكين ويقول ا ل ل صلى ا ل ل ه ع ل ي ه و ل وسلم مجلسا ع ن د ه رجل م ن ا ل ص ح امر ب ة ف رجل من ف ق ر ا ء ا ل م س ل م ي ن ق ا ل ما ر أ ي ك ف ي هذا ي ق و ل لك ج ل ي س ما ر أ في ه ذ ا قال ه ذ ا رجل م ن ف ق ر ا ء ا ل م س ل م ي ن ه ذ ا ح ر ي ن إ ن ك ح أ ان لا ينكح يعني إ ن خطب أ الا يزوج و إ ن شمع أ الا يشفع و إ ن قال أ الا يسمع لقوله ثم مر رجل اخر على دابه فارهه وشاره حسنه فقال له ما رايك ب ي هذا قال هذا هذا رجل حلي انك حى ان ينكح لانه غني مرتاح ولكنه ليس بالصلاح من الذات ليس بالصلاح مثل ذاك ذاك صالح وذاك الله أ ع ل م بحاله ليس بالصلاح مثل ذاك قال هذا رجل حري إ ن ك ان يمكع وان شفع أ ن يشفع وان قال أ ن يسمع لقوله قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هذا أ ي هذا الفقير الذي تراه وتصحب بهذا الوصف خير من ملء ا ل أ ر ض مثل هذا أ ي مثل هذا الذي تراه أ ن ه حريء ن ك ح ان ينجح ولعله لم يكن مسلما نعم و قال هذا النبي صلى الله عليه و سلم قال هذا القول خير من ملء ا ل أ ر ض مثل هذا لعله لم يكن مسلما نعم عباد الله شاهد من هذا أ ن الرسول صلى الله عليه و آ ل ه و سلم جعل هذا الفقير المحتقر خير من ملء ا ل أ ر ض مثل هذا خير من م ن ء ا ل أ ر ض مثل هذا نعم عباد الله الميزان هو ب ا ل ص ل ا ة بعظم التقوى لهذا اختلف العلماء أ ي ه م ا افضل الغني الشاكر أ م الفقير الصابر فمنهم من فضل الغني الشاكر على الفقير غ ن ي الشاكر ا على ل الصابر وبينهم من فضل الفقير الصابر على الغني الشاكر ومنهم من قال وهو اختيار شيخ ا ل إ س ل ا م ت ي ن ي ه ر ح م ة الله عليه وهو الصلاه أ ن ه لا فضل لهذا على هذا إ ل ا بالتقوى فمن كان أ ع ظ م تقوى فهو ا ل أ ف ض ل ب ق و ل الله عز وجل إ ن أ ك ر م ك م عند الله أ ت ق ا ك م أ م ر ن ي بحب المساكين والذنوب منهم نعم عباد الله أ م ر ن ي بحب المساكين والذنوب منهم ثم قال و أ م ر ن ي أ ن أ ن ظ ر إ ل ى من هو دوني ولا انظر إ ل ى من هو فوقي وهذا محمول على أ م و ر الدنيا قال النبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم كما للصحيحين عن أ ب ي ه ر ي ر ة انظروا إ ل ى من هو دونكم ولا تنظروا إ ل ى من هو فوقكم فهو أ ي د ر أ ي جدير وحري فهو أ ي د ر أ ل ا تزدروا ن ع م ة الله عليكم أ ي ان لا ت ح ت ق ر ن ع م ة الله عليكم ا ل إ ن س ا ن إ ذ ا نظر إ ل ى من هو فوقه في المال إ ذ ا نظر إ ل ى من هو فوقه في الجاه لربما احتقر ن ع م ة الله عليكم ولكن إ ذ ا نظر إ ل ى من هو دونه في المال إ ذ ا نظر إ ل ى من هو دونه في ا ل ص ح ة إ ذ ا نظر إ ل ى من هو دونه في أ م و ر الدنيا حمد الله و ر أ ى أ ن ه في خير و أ ن ه في ن ع م ة ف إ ن كان مريضا فهناك من هو أ ش د منه م ر ض ا و إ ن كان فقيرا فهناك من هو أ ش د منه فقرا و إ ن كان محتاجا فهناك من هو أ ش د منه ح ا ج ة و إ ن كان و إ ن كان فهناك من هو أ ش د منه فهو يرى نفسه في خير لكن إ ذ ا راى الى من فطن عليه بالمال والخلق فنظر إ ل ي ه ربما احتقر ن ع م ة الله عز وجل ع ل ي ه هذا مما يدعوك الى شكر الله أ ن تنظر إ ل ى من هو دونك ولا تنظر إ ل ى من هو فوقك هذا في امور الدنيا أ م ا في امور ا ل آ خ ر ة فانظر إ ل ى من هو فوقك حتى تنافسه على الطاعه قال الله عز وجل وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ا ل ت ن ا ف ص ل ى الخير مطلوب سابق و الى إ م غ ف ر ة مر ن بكم وجن ة وجنت ارضها جار ل و س و ا إلى مغفرة من ر ب ك م وجنة وجنة عرضها ا ل س م ا و والأرض ا وجنة وجنة ت وقال سبحانه فاستبقوا الخيرات في أ م و ر ا ل آ خ ر ة سابق في أ م و ر ا ل آ خ ر ة نافس في أ م و ر ا ل آ خ ر ة انظر إ ل ى من هو فوقك حتى تنشر ما تنظر إ ل ى من هو د و ن ك ترى نفسك في أ ن ك قد تفوقت ولربما داخلك ا ل إ ع ج ا ب ولربما داخلك الغرور والعياذ بالله لكن انظر إ ل ى من هو فوقك فعندها تحتقر نفسك فتنشط في الخير وتنشط ف ا ل ط ا ع ة ا ق ر أ إ ل ى تراجم العلماء السابقين ا ق ر أ ت ر ج م ة ا ل إ م ا م أ ح م د بن هنبل رحمه الله عليه ا ق ر أ ت ر ج م ة الإمام عبد الله بن ا ل مبارك رحمه الله عليه ا ق ر أ ت ر ج م ة ا ل سفيان الثوري ا ق ر أ هؤلاء اقرأ تراجم هؤلاء أ و امثالهم من أ ه ل العلم و ا ل إ م ا م والصلاح نعم عباد الله ترى نفسك لا شيء بجانبهم نعم عباد الله انظر إ ل ى ا ل ص ح ا ب ة و إ ل ى عبادتهم انظر إ ل ى أ ه ل الخير و إ ل ى خيرهم ونافشهم ب ا ل ط ا ع ة نافشهم بالخير إ ي ا ك إ ي ا ك أ ن يداخلك الكسل والوهن إ ي ا ك إ ي ا ك أ ن يداخلك الكسل ب ا ل ط ا ع ة في ا ل ط ا ع ة انشط وسابق أ ه ل الخير إ ل ى الخير وسابق أ ه ل ا ل ط ا ع ة إ ل ى الطاعه انظر إ ل ى أ ب ي بكر و الى عمر الرسول صلى الله عليه و آ ل ه و سلم ح ت ى الناس يوما على الصدقه فقال عمر اليوم أ س ب ق أ ب ا بكر إ ن س ب ق ت ه يوما ا ت ا ب ن الصماء فاتى إ ل ى النبي صلى الله عليه و آ ل ه و سلم قال ما أ ب ق ي ت لاهله قال أ ب ق ي ت لهم نصفه جاء بقدر ماله كله ما أ ب ق ي ت لذلك قال أ ب ق ي ت لهم الله ر س و ل ا قال عمر لا اسابقك ابدا قال عمر لا أ س ا ب ق ك أ ب د ا م س ا ب ق ة إ ل ى الخير م س ا ب ق ة إ ل ى ا ل ط ا ع ة مسابقه الى الطاعه مر النبي صلى الله عليه وآله وسلم آ ل ه و على عبد الله ا ل مسعود رضي الله عنه وهو ي ق ر أ فقال سل أ تعطى وسجد قال سلتعطى سلتعطى و ق ر أ قال من س ر ى ان ي ق ر أ ا ل ق ر آ ن وفضا كما أ ن ز ل ف ل ي ق ر أ ه على ق ر ا ء ة ابنه ابن عابد اراد عمر و أ ب و بكر أ ن يستغل ا ل ف ر ص ة أ ي ه م ا يسبق ب ا ل ب ش ا ر ة إ ل ى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أ ن تبشير المسلم ع ب ا د ة و إ د خ ا ل السرور على المسلم خير و ط ا ع ة و ع ب ا د ة ف أ ر ا د كل منهم ان يستغل ا ل ف ر ص ة حتى يسبقه الى ماذا إ ل ى هذه ا ل ب ش ا ر ة فقال عمر رضي الله عنه فتجهزت قبل اذان الفجر ولبست ثيابي و ا ن ط ل ب ت إ ل ى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أ ط ر ق بابه فتح ف الباب ما شعره قال جئت أ ب ش ر ك ما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه قال قد سبقك أ ب و بكر قد سبقك أبو بكر جاء أ ب و بكر قبله وسبقه وبشره قال عمر لا أ س ا ب ق ك أ ب د ا منافسه على الخير منافسه على ا ل ط ا ع ة الفقراء ج ا ء و ا إ ل ى النبي صلى الله عليه و آ ل ه و سلم قال يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور. ذهب اهل ل بالأجور د ث و ر ذ ب أ ه ا ل أ م و ا ل ب ا ل أ ج و ر صلوا كما نصلي ص و م و ن كما نصوم اتصدقوا ولا نتصدق قال النبي صلى الله عليه و آ ل ه و سلم أ ل ا أ د ل ك م على شيء إ ن فعلتموه سبقتم من بعدكم ولا ن يعمل أ ح د أ ح د مثلكم إ ل ا من صنع مثل ما صنعتم ما هم؟ قال تسبحون وتحمدون وتكبرون دبرة ل ص النبي ي ا ء ه ذ ا ففعلوا فجاء الفقراء ا إلى ل ن ب صلى الله عليه وآله وسلم قالوا قال يا رسول الله سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا النبي رسول أهل مثله صلى الله عليه وآله وسلم سمع ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء وشان الخير فقع م ا كانوا ي س ا ب ق و ن إ ل ى ا ل د ن ي ا ما كانوا يسابقون إ ل ى الدنيا تنافسهم كل على ا ل ط ا ع ة ف ن ف س ه م كله على الخير كل و أ م ر ن ي أ ن انظر إ ل ى من هو دوني ولا أ ن ظ ر إ ل ى من هو فوقي ثم قال و أ م ر ن ي أ ن أ ص ل الرحم وان أذبرت أصل ا ل ر ح م ص ل ة ا ل ر ح م واجبة ص ل ة الرحم و ا ج ب ة ق ط ي ع ة الرحم هي الكبائر قال الله عز وجل هل عسيتم ان توليتم أ ن تفسدوا وقصروا ت ط ارحمكم الله فَأَصَمَّهُمْ وعملوا صاروا هؤلاء الذين يقطعون أ ر ح ا م ه م ي ع ر ض و ن أ ن ف س ه م ل ل ل ع ة هؤلاء الذين يقطعون أ ر ح ا م ه م ي ع ر ض و ن أ ن ف س ه م ل ع د م د خ و ل ا ل ج ن ة قال صلى الله عليه وسلم آ ل ه و لا يقول ا ل ج ن ة تقطع تقبل ف على الجبين لا يدخل الجنه ة قاطة ذ ا الدكتور انه لا الى الاولية محمول دخول يدخل يدخل الجنة قاطع الرحم معلقه بالعرش تقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله, من أراد, أن يصله الله بالخير. من اراد ان يصله الله بالخير يصله بالخير يصله بكل خير من مال من غنى من ر ا ح ة ف إ ن ه ان أ ر ا د ذلك ف ل ي ص ل رحمه ومن أ ر ا د أ ن يقطع الله عنه الخير والعياذ بالله فليقطع رحمه ف إ ن هذا س ب ي ل ه إ ل ى أ ن يقطع الله عز وجل عنه كل خير سل ارحامك سل ارحامك يخفض الله رزقك ويبارك في عمرك في الصحيحين عن أ ن س أ ن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من أ ح ب أ ن يخفض له في رزقك و أ ن ينشا له في أ ث ر ك ف ل ي ص ل رحمه ف ل يسال رحمه و ر و م ا ل إ م ا م أ ح م د من حديث أ ب ي ه ر ي ر ر ض ي ا ل ل ه ع ن ه أن ر س و ل ا ل يكون يراه يلعب ويقول ان يكون يراه ل ل ي ل ع ه و س ل م ق ا ل و ح ل ان ل ك و ح ن يراه ا ل ع ب ويقول ان يكون ا يراه يلعب أ م ا ه ي ق و ل ان الطيبة يكون يراه يلعب ويقول ة ا ل ر ح م صلة ا ل ر ح م الرسول صلى الله عليه و آ ل ه وسلم يحث على ص ل ة الرحم ويقدر أ ن ا ل أ م ا ن ه والرحم تقومان جنبتي الصراف يمينا وشمالا جنبتي ا ل ص ر ا ي م ي ن ا وشمالاً م ا ا ل أ ن ة والرحم الرحم, الرحم امرها ل ر ح أ م عظيم يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس و ا ح د ة وخلق منها زوجها و بس منهم رجالا ك ث ي ر ا و نساء واتقوا الله الذي تساءلون به و ا ل أ ر ح ا م أ م ر ن ا الله أ ن نتقي امرنا الله ان نتقي واتقوا الله الذي ت س ا ل و ن به والارحام ا ل أ ر ح ا م شانه عظيم عند الله سبحانه وتعالى الارحام لا تصل على ا ل إ ن ا ث كما افهمه كثيره من الناس ا ل أ ر ح ا م يشمل الذكور و ا ل إ ن ا ث ا ل أ ر ح ا م صلتهم بما ت ع و ر ف عليه فهو على حسب العرب لن ي ح د د ب الشرع صلته كل على حسبه من ا ل أ ر ح ا م من صلته ب ا ل ز ي ا ر ة من ا ل أ ر ح ا م من صلته بالمال ل أ ن ه محتاج إ ل ى المال من ا ل أ ر ح ا م من لا يحتاج إ ل ى المال ل أ ن ه غني ولكن محتاج إ ل ى أ ن ت س أ ل عن حاله إ م ا بالاتصال و إ م ا بالذهاب إ ل ي ه وزيارته ومن ومن إ ل ى آ خ ر ه فالكل كل على حسبه صلته على حسبه و أ م ر ن ي أ ن أ ص ل الرهن و إ ن أ د ب ر ت قول و إ ن أ د ب ر ت أ ي و إ ن ولدت و إ ن قطعت ي ص ي ح مسلم ا ل حديث ي ابي ر ي ر رضي الله عنه أ ن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم جاءه رجل قال يا رسول الله إ ن ل ي قرابه اصلهم و ي ق ط ع و ن ي و أ ح س ن و اليهم إ ويشيئون إ ل ي ه و أ ح ل م عنهم ويجهلون عليه قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم آ ل ه و لكن كنت تتعبد فكان ما ت ص ف ب ه م ا ل م ن ع أ ي ترميم ه ا ل ر م ا د الحق ا ولا ي زالوا ما تمن الله يظهرون عليهم ما تمتع على لذلك ى أ ي أ ن الله ي ع ي ن ك عليهم ما د م ت ع لذلك ى م ح ش ن إ ل ي ه م وهم ي س ي ئ و ن إ ل ي ه ت ح ل م ع ن ه م و هم ي ج ه ل و ن عليه هذا عمل طيب هذا عمل خير أ ن تصل ع ل حاله ولا تقتصر صلتك على من وصلك و أ م ا من قطعك ف إ ن ك لا تصله ه ل ه ليست ب ص ل ة ك ا م ل ة في صحيح البخاري عن عبد الله بن ع م ر أ ن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم آ ل ه و قال ليس الواصل ب ا ل م ك ا ف ل ه ولكن الواصل الذي إ ذ ا قطعت رحمه وصلها ليس الواصل ب ا ل م ك ا ف ل ه اي الذي يكافئ غيره إ ن وصله وصله و إ ن قطعه قطعا لا ولكن الواصل أ ي كامل ا ل ص ل ة الذي ص ل ة كامله وفي ق م ة ا ل ص ل ة الذي إ ذ ا قطعت رحمه وصلح رحمه يقطعونه وهو يصلهم هذا دليل على أ ن ه م يريد بصلتهم وجه الله و أ ن ه لا يبالي لا يبالي إ ن أ ح س ن و ا إ ل ي ه أ و أ س ا ؤ و ا إ ل ي ه ف إ ن أ ح س ن و ا إ ل ي ه فالحمد لله و إ ن أ س ا ؤ و ا إ ل ي ه فهو لازال واصلا لهم لا يقطعهم نعم عباد الله ثم قال وامرني أ الا أ اسال احدا شيئا عفه هذه ت ر ب ي ة ف ا ل رسول الله صلى الله عليه و آ ل ه و سلم ع ا ل ع ف ة ا ل ع ف ة م ه م ة انظر إ ل ى ابي ذر رضي الله عنه الرسول صلى الله عليه و آ ل ه و سلم يقول له ح د ي ث المسند الإمام يا ابا ذر أ ر أ ي ت ان أ ص ا ب الناس جوع شديد حتى لا تستطيع أ ن تقوم من ك ر ا ش ك إ ل ى مسجدك كيف تصنع قال قلت الله ر س و ل أ ع ل م قال تعفف قال تعفف ما قال س أ ل الناس لا قال تعفف أ ر أ ي ت يا أ ب ا ذر إ ن أ ص ا ب ك جوع إ ن أ ص ا ب الناس جوع ش د ي د حتى لا تستطيع أ ن تقوم من ك ر ا ش ك إ ل ى مسجدك كيف تصنع قال قلت الله ر س و ل أ ع ل م قال تعففف ت ع ا ل ع ن ف ة م ه م ة لا ت س أ ل الناس شيئا لا ت س أ ل الناس شيئا سؤال الناس سؤال الناس من الكبائر سؤال الناس قال صلى الله عليه و آ ل ه و سلم من س أ ل الناس أ م و ا ل ه م ف ك ث ر ا ف إ ن م ا ي س أ ل جمرا فليستقل أ و ليستكثر رواه مسلم عن أ ب ي ه ر ي ر ة رضي الله عنه و قال صلى الله عليه و آ ل ه و سلم لا تزال ا ل م س أ ل ة لا تزال ا ل م س أ ل ة في أ ح د ك م حتى ي ب ق ى الله وليس في وجهه مزعه لحم متفق عليه عن ابن عمر ليس في وجهه مزعه لحم حال مزري ياتي يوم ا ل ق ي ا م ة الذي ي س أ ل الناس أ م و ا ل ه م في حال مزري والعياذ بالله يعني وجهه بدون لحم عظام بدون لحم كيف هذا المنظر لماذا هذا جزاء وفاق ل أ ن ه ما ر صان الله وجهه في الدنيا فما ن صان الله وجهه في الاخره قال صلى الله عليه و آ ل ه و سلم من يقفل لي أ ل ا ي س أ ل الناس شيئا و أ ق ف ل له في ا ل ج ن ة قال ثوبان أ ن ا كان لا ي س أ ل أ ح د ا شيئا قال النبي صلى الله عليه و آله و سلم ل أ ص ح ا ب ا ب ا ع و ن ا ل ولكن الله يجب ان يكون هناك الصلاة إلى أخر ولا الناس شيئا قال افعاله يسقط, لا يسقط لا ويقولون ت ه لا ي ق لأحد إياه ان يسقط يكون ما هناك ل افعاله ن ي في ا ل ا م ت د ا ل و ا ل ع ف ة مبالغه في ا ل ا م ت د ا ل و ا ل ع ف ة نعم عباد الله ا ل ع ف ة م ه م ة ا ل ع ف ة م ه م ة لا كما يفعله أ ه ل الجمعيات الذين ي س أ ل و ن الناس أ م و ا ل ه م باسم كذا و باسم كذا و ب س م كذا لا لا هذا ليس من ا ل ع ف ة هذا ليس من هدي الرسول صلى الله عليه و آ ل ه و سلم ولا من هذه ا ل ص ح ا ب ة أ ب د ا أ ن ه م كانوا يفعلون هذه ا ل أ ب ا ع ي ه يجمعون ا ل أ م و ا ل و ا ل أ ك ث ر إ ل ى الجيش وهم باسم ا ل أ ي ت ا م باسم حفر ا ل آ ب ا ر و باسم بناء مساجد باسم كذا باسم فلسطين وباسم وبس إ ل ى آ خ ر ه وهم يجمعون ا ل أ م و ا ل لصالحهم ولصالح ه ز ب ه م ولصالح جيوبهم و بطونهم نعم عباد الله العزه مهمه كان الرسول صلى الله عليه و آ ل ه وسلم من دعاء اللهم اني س أ ل ك الهدى والتقى والعفاف والغنى أ ص ح ا ب الجمعيات ليسوا على هذا أ ص ح ا ب ا ل أ ز ب ي ا ت ليسوا على هذا الذين يجمعون ا ل أ م و ا ل ليسوا على هذا المنهج النبوي الصافي الذي شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم وربى عليه أ ص ح ا ب ه وربى عليه اصحابه ر ب ا م على ا ل ع ف ة عباد الله قال و أ م ر ن ي الا أسأل أ ح د ا شيئا ً قال و أ م ر ن ي أ ن أ ق و ل بالحق ولو كان مرا ّ أن أ ق وقل ل ل ب ا ح و ق الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر قل الحق ولو كان مرا ّ قل اامر ل ولو ح ق ك ن ّ ا أو مر بالمعروف و ن ع ا المنكر في مشهد ا ل إ م ا م أ ح م د حديث ابي ش ع ي د وابي صيان المشهد قال صلى الله عليه وآله وسلم آ ل ه و لا يمنعن احدكم ه ي ب ة الناس أ ن يقول ب ح ق إلى راه أ و شهد أ و سمعه قال أ ب و سعيد ليتني لم أ س م ع ه ل ي ت ن ي لم أ س م ع هذا الحديث حديث عظيم حديث عظيم أ ح ي ا ن ا يجبر ا ل إ ن س ا ن ق ر ى م ن ك ر ما يقول لصاحبه يا اخي اترك هذا المنكر يراه مشبها ل ل ث و م ما يقوله يمنعها ه ي ق و ل ه ان ي م ع ه يقول ف ة أن ي له ارفع ثوبك يراه يعني ما ل يرتكب من المحرمات وربما من الكبائر وربما تصوير وربما حلق ل ح ي ة وربما قطع ص ل ا و ربما ر ب ما ما يقول له أ ق ص ر و ت ر ك لا و أ م ر ن ي ن أ ق و ل بالحق ولو كان مرا م ر بالمعروف ونهى عن المنكر واجب عليك ذلك من ر أ ى منكم منكرا أ ل ي غ ي ر ه بيده فان لم يستطع فلسانه ه ا لم يستطع فلقلبه ذلك أ ض ع ف ا ل إ ي م ا ن رواه مسلم عن ابي سعيد رضي الله عنه مر بالمعروف ونهى المنكر تنجو ب إ ذ ن الله عز وجل فلما نسوا ما ذكروا به انجينا الذين ينهون عن الشرور و أ ه ل ن ا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا ا ل ش غ و ل قال و أ م ر ن ي أ ل ا أ خ ا ف بالله ل و م ت لائم الخوف الخوف من الله وحده لا تخف ا ل ل ه ل و م ت لائم افعل ا ل ط ا ع ة ولا تخف لوم اللائمين افعل الواجب ولا تخف لوم اللائمين اجتنب المنكر ولا تخف لوم اللائمين يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا من ي ر ت د منكم ع ا دينه فسوف ي أ ت ي الله بقوم يحبهم ويحبونه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 بعض الناس قل له يخاف ا لوم الناس اي سيقول الناس؟, سيقول الناس طوعت قبل امس وانت غير مستقيم قبل امس وانت عاصي والان مطوع نعم عباد الله ي ح ا ف ما يستطيع يريد ان يربي لحيته لكن ما يريد ان يستقيم على الكتاب و ا ل س ن ة ويترك ا ل ع ز ي بها خائن من لوم اللائمين يريد ويريد ان يعمل ب ا ل ط ا ع ة ولكنه يخاف يريد ان يترك المنكر ولكنه يخاف أ ت ر ك ا ل د ر ا س ة الاختلاطيه ة ا ل ا سيقول النس وسيقول ابي وستقول امي و ا ل و ظ ي ف ة والولد الى اخره و ي ا ت ي الشيطان و ي ا ت ي الشيطان من كل جانب يوسف ي ز ل ا اترك ا ل د ر ا س ة ا ل ا خ ت ل ا ط ي ة قال من اين س أ ع ي ش من اين ساتحصل على ارث أ ر ي د و ظ ي ف ة اترك كذا اترك كذا ي أ ت ي ه الشيطان ويضيق عليه ك أ ن الرزق ما سيكون إ ل ا من هذه ا ل م ع ص ي ة والعياذ بالله الرزق ب ا ل ط ا ع ة الرزق بالتقوى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ويرزقه من حيث لا يحتسب من ا ت ق الله رزقه الله إ ن ك لن تترك شيئا اتقاء الله جل وعلا الا أ ب ت ل ك الله خيرا منه عباد الله قال وامرني ان اكثر من قول لا حول ولا قوه الا بالله فانها من كنز تحت العرش وامرني ان اكثر من قول لا حول ولا قوه الا بالله هذه ا ل ك ل م ة ع ظ ي م ة كنز من كنوز الجنه لا حول ولا قوه الا بالله اكثر من قولها اكثر من قولها ف إ ن معناها عظيم معناها لا تحول عن م ع ص ي ة الله ولا ق و ة على ط ا ع ة الله إ ل ا بالله إ ل ا بعون من الله أ ن ت ل ا تستطيع أ ن تعمل ب ا ل ط ا ع ة إ ل ا إ ذ ا أ ع ا ن ك الله ولا تستطيع أ ن تترك ا ل م ع ص ي ة إ ل ا إ ذ ا أ ع ا ن ك الله وانظر إ ل ى اهل الجنه هم يعترفون بهذا قال الله عز وجل ونزعنا ما في صدورهم من غل ت ج ر ي تجري من تحتهم ا ل أ ن ه ا ر وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا ل ن ا ت د ي لولا ان هدانا الله وما كنا لنا لولا أن هدان الله ما تستطيع أ ن تهدي نفسك الله هو الذي يهديك ما تستطيع أ ن تصلي ولا تصوم ولا ت ب ر ولا تصل ولا ولا ولا تعمل أ ع م ا ل الخير الا اذا أ ع ا ن ك الله فاذا هذه ا ل ك ل م ة عظيمه فيها التبري من الحول و ا ل ق و ة وفيها ن س ب ة الكل إ ل ى الله و أ ن ا ل أ م ر لله لله ا ل أ م ر من قبل ومن بعد والله مالك م الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن ن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إ ن ك على كل شيء قدير الله ف ي ي د ه الخير أ ن ت انت ليس بيدك لا حول ولا ق و ة الكل بيد الله إ ن تعلمت فالله الذي علمك و إ ن أ ن ت بني فالله الذي أ غ ن ا ك و إ ن أ ن ت مستقيم فالله الذي جعلك كذلك إ ن أ ن ت مصلي فالله الذي جعلك كذلك إ ن أ ن ت سني فالله الذي جعلك كذلك والله لولا الله ما ه ت د ي ن ا ولا تصدقنا ولا صلينا هكذا كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول والله عز وجل يقول في الحديث ا ل ق د ي يا عبادي إ ن م ا هي أ ع م ا ل ك م احصيها لكم فمن وجد خيرا فليحمد الله أ ي أ ن الله الذي وفقها لذلك يحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إ ل ا نفسه و أ م ر ن ي من أ ب ص ر من قول لا حول ولا ق و ة إ ل ا لله كشف الرب يا عبد الله أ ن ك تقول هذه ا ل ك ل م ة و أ ن ت في طريقك و أ ن ت في م م ش ا ك و أ ن ت في مزرعتك و أ ن ت في متجرك و أ ن ت في جلوسك و أ ن ت في قيامك و أ ن ت في ا ل ط ج ا ع ا ما يضر أ ن ت ماجور هل تتضرر هل لسانك تتعب أ ب د ا يذكر ابن القيم ر ح م ة الله عليه أ ن ا ل أ ع ض ا ء كلها تتعب إ ل ا اللسان ما يتحب شغل اللسان ليل ونهار إ ل ا يقطع النوم ولا شغله ملح ا ي من فضل الله سبحانه وتعالى فسخر هذا اللسان ف الطاعه سخر هذا اللسان في الذكر لان أ ق و ل سبحان الله والحمد لله ولا إ ل ه إ ل ا الله والله أ ك ب ر أ ح ب إ ل ي مما ط ر ع ت عليه الشمس رواه مسلم عن أ ب ي ه ر ي ر ة رضي الله عنه أ ي ع ج ز أ ح د ك م أ ن يكسب في كل يوم أ ل ف ح س ن ة س أ ل ه سائل سأل بجلسه يا رسول الله كيف يكسب الف ح س ن ة قال يسبح م ئ ة تسبيحه فيكتبلها الف ح س ن ة ويحط عنها الف خ ط ي ئ ة رواه مسلم عن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه اكثر من الذكر اكثر من الاستغفار طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا أ ك ث ر من هذا لا تغفل واذكر ربك في نفسك تبرعا و خ ي ف ة ودون الجهر من القول بالغدو و ا ل آ ص ا ل ولا تكن من الغافلين الزمان زمان فتن لا ت غ ف ل ن ا الفتن عن ط ا ع ة الله ولا عن ذكر الله بل إ ذ ا أ ق ب ل ن ا على ط ا ع ة الله من ع ب ا د ة ب ا ل ه ر يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ا ل ع ب ا د ة بالهرب كهيره اليه الفتن إ ذ ا تلهمت و ك د ر ت أ ن ت أ ق ب ل على ا ل ط ا ع ة و أ ق ب ل على ا ل ع ب ا د ة وبادر ب ا ل أ ع م ا ل قبل أ ن ت أ ت ي الفتن التي تشغلنا عن ط ا ع ة الله ن ل الله العافيه قال صلى الله عليه وسلم ب ا د ر ب ا ل أ ع م ا ل فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمشي كافراً و ي مؤمنا ش ي م ويصبح كافرا يبيع دينه عرب من الدنيا صلى الله عليه وسلم ا حديث عظيم انتهينا لله ا ل ع ف من بقراته ونعيده فما تكرر تقرر قال ا ل إ م ا م أ ح م د ر ح م ة الله عليه حدثنا عفان قال حدثنا سلام أ ب و المنذر عن محمد بن واسع عن عبد الله بن الصامت عن أبي「おおさら ي خليلي صلى الله عليه وسلم آ ل ه و بسبعه أ م ر ن ي بحب المساكين والجنو منهم وامرني أ ن أ ن ظ ر إ ل ى من هو دوني ولا أ ن ظ ر إ ل ى من هو فوقي وامرني أ ن أ ص ل الرحم وان اجبرت وامرني أ ن لا أ س ا ل احدا شيئا وامرني أ ن أ ق و ل بالحق ولو كان مرا و أ م ر ن ي أ ن لا أ خ ا ف الله لو متلائم و أ م ر ن ي أ ن أ ق ذ ر من قول لا حول ولا ق و ة إ ل ا بالله ف إ ن ه ا من كنز تحت العرش أ س أ ل الله سبحانه وتعالى أ ن يحضر علينا ديننا و أ ن يتوفانا مسلمين والحمد لله رب العالمين Allah is t h a l l a h